في دعاه الحظة. فإن تركك لها لحظة راتبته مباحة في غير الصيام تركك لها طوارية لله. جابعا لك إما أنت توك ما هو المحظم هي كل ذلك. فإذا ديرات كرسك شعوة محرمتها جرت إلى نفسك وقلتها كيف أتكرم لتك الطعام وخلال ولا أتكرم لتك الحرام كيف أسرق كيف أعلم وكيف أعكد منها وكيف أرسل وأنا أتكرم لأنها شعوة مباحة أتكرم لتكها وهكذا لذلك جدي برصائم والجمسغل من أولار الحيدية في هذا سيارة وإن كانت وقوله جارا إذا شتم إني صائم, لح... صائم لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني إن مرء صائم متفق عليه وقال المجد إن كان في غير مضان سره مخابة الرياء واختار الشيخ ثقي الدين الجهر مطلقا لان القول المطلق ب... القول المطلق باللسان ذلك من الاسماء المشهوره اذا نويا الحديث وذلك الان الإنسان الانسان اذا تكلم ليس بهذه العبادة انما عليه عن أن يتجنبنا ما ينافيها بينا بينا بينا معلوم بينا هناك سيئات بينا بينا الصيام بينا كانت لا بينا ما بينا الصيام بينا ما بينا بينا بينا بينا بينا بينا بينا من بينا الناس بينا بينا واذا رجع اليه ريح شديد فكاويه لا ياتمانه فادي ان نصياما على الله والله اذا صياما طاغيه شبابنا نصياما على الله والله وكذلك فاو له لو وصل عليه شنب نصياما عند الله والله قائم سنظهر قياده الساعه ولا وعده براتبك اللتين صامتا عن ما حل الله واعترتا على ما حرم الله جلست احداهما الى اخرى فجعلتا يكون علم حول الناس فنقول انه اذا صام الانسان فعليه ان يمسك لسانه عما هو محرم بكل وقت مثلا يكون عليه اهل الصيام مشغل أن أثمناه لأن جاء الله ويالله هذا أنه قال اذا صمت فليصم شمعك ومصرك ولسانك عن ظلمتي والنظيمة والدعاء الزجاب وليكن عليك سكينه وقال ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى بل في هذا الحديث أرشاداً إماماً لهذا إذا كان ينصر يأهدكم فلا يسخر ولا يعفج ولا يشسر فإنه أرساد له أرشادنا فإن يقول إني أرسائي يقول في جهة لماذا؟ كأنه ذكره السبب الذي جعله يحترم صيامه. فأنا أكبر أن أسخبت كما سببت لي أنا أكبر أن أمتصر لمنفسي ولكن أحترم طيامي أحترم ما أمريه من هذه العبادة فلا أكيد بما يحرقها ولا بما ينفس هوابه فأصبح أنه يأتي لذلك جهرة يقوله جهرة وليس في ذلك هي أولا أنه إذا كان في رمضان فالصيام اشترك كأنه يقول اذكرك بالصيام فأنتهي هذا الاسلام وقد هدفت رغم تصيامك فأنتهي سنمت قال لم إن تحترم هذا السؤال ولا هذه العبادة فأذكره كذلك أذكرك أنني أفكر على الانتصار والانتصار من ماذا عني الفضاء على صيامي فلا أعطي مما ينقصه وذا إذا فعل ذلك لا يكون برأيا في سبيلنا أن داب يقول إذا كان غير رمضان فلا يقوله باللساء وان ما يقوله سفه وان سفه قيادي يقول الحديث العام بل له ان يقول اني صائم جهرا في رمضان وفي غير رمضان وليس في ذلك رياء ما دام يجد حفظ صيامه وتذكير ما سابه بفضله السيئ فلا ابيع في ذلك ما دام أنه محدثاً بعمله يساء الله لنا فاليا أوهيماً يأخذ لذلك التنجة لأغمانه والشهرة أحيماً بين الناس هذا هو لديك ورائيه يحسى عليه فضلتها فقوله عند فقري اللهم لك صمت وعلى رزقك أفرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لتصنى وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم فعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال وذهب الضماء وابتلت العروق واجب الأجر إن شاء الله فواهن الدار قطني وبالخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترك دعوة لا ترك الدعوة عندك الجراحة عندك أفطر لهذا هذا الحديث ان للصائم عند فطره دارت لا ترى كما أنه وضعنا ايضا عند ذر الصيام كله ذره رجاء لقبول الدعاء وان من اسباب قبل الدعاء في الصيام وان الصائم من يرجع قبل الغايه حتى يخطئ وإذا ما يدعو به فهو عما تدعى من هذه الأدعية والصحيح أيضا أنه يجوز أن يأتي بأدعية القهرة وأن يزيد بها وأن كان بالعظم يقول هذا الأبد الآدم يتقين بالوالد إذا اتصل على الوالد كذا وإذا كان بيانته حامل ذلك وكذلك فلا باس بيدك فاذا قال من اللهم اني لك صمت وعلى الارتكاب طرت فتقبل مني انك انت السميع غني كان في ذلك بيان الاخلاص اني ما صمت الا لوجهك ولا افطرت إلا على فضلك وردك الذي رزقتني وكان لي اطعمتني ما اعطيتني اشتقتني اسباب الرزق كان في ذلك اعترافا من فضلا واخلاصا او ضياعا لاخلاصه العمل ودعاهم لقوي وقبل منه وتوسلا باسماء الله انها تستمع لك كذلك قال اللهم يا راس امام همه الغني اللهم يا راس امام همه الغني فان هنالك ايضا توسلا الله تعالى ومساعده الغوله وما من الظاهره ان الله مثل اليه قد ينزع بحاجه اليهم كذلك قوله اذا امرنا وامتلت العروق ومثلت ان شاء الله او ما الاجر ففي ذلك ايضا تفاقم اذا من المؤمن يكون فيه ادرارا كفى أيضا الاجر من الله تعالى وترى هذه الأمور. وذكره على رطب فإن عدم مثا تمر لحديث أنثى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترب على رطبات قبل ان يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما فواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. هذا علم من المستحبات أن شعره أول ما يتناوله هذه الأشياء إما رقب ويتبه بذلك لأنه لما يشهدته به كما هو نعروف فإذا لم يتيسر رقب إذا حدثه إذا لم يكن وقتا رقب في الشتاء ونحوه ظال تمرات والثمامة لأن ما تستمر عليه التمره أو من اللذة والحلاوة حلاوة الطعام مما يسبب مما يثبن كون القوة تضع إلى النجاة وليها أيضا هو عند فلذلك استهبوا أن يكون اصطاره على أرقام على تبق فإذا لدينا ما تيسر لهم تعلم يعني شربة من ماء وهذا كل هذا الاستهلال وإلا تزلوا أصطر على غير العائشة يعني على أكلات حض أو طعام أو هاكهة أو شراب من آخرين كذباً أو عصيناً أو ما شئ ذلك كل ذلك من أصل هو كذب أو عند عنده عن والله <سؤال> اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. <سؤال> الأسئلة التي تفصل من الروح؟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 فالحديث النذل يرد على من اتخذ حديثا لجنب ابن الاسن اذا هدفه صحيح انه صلى الله عليه وسلم غاضب نيه النذل بالذهب لما فعل عائشه قالت صلى الله عليه وسلم طعام قلنا لا أدلنا على أنه بالله أو يجرد في الإنساقه أو لأهنى النعاق لم يكن قد أكد إن أنه إذهب فخائلوا انه عبادة ونهره الحبيبة فإنه لا بد ان تكون النية من آخر الليل. وعلى هربنا الحبيب لقوله لا صيام من لم يميز الصيام من الليل فلا صيامها لان المثل انما هو قبه وطاعه ولا يهاب على قطعه لو قطعه يزال ولم يراقب ولا يهاب على ذكره من امر ما اخذه والدليل قطعه النبى عليه السلام لاحظ له قالوا لي أن الطعام لا يأكله، بل أصنع صاحبهاك. أصنع عابد الصوم لكن لن أقوم للعام لكن. يقول ما جاء من يدين الله بالذنب هو يكون لعنه. يسأل عن أتباعه لذلك. ينوه يقول إن ولادته الرضيع لا تكن إن أفاقه والذي قاله ما يتقارب أنه إذا كانت الجناز المتقاربة ومطاربها المتفقة كان فإنه إذا رؤية هذه يلزم غيرها أصدق وأنه إذا رؤية النظر فإنه لا يذكر أهل المشرق لشغله قد وعمر إنه قبل أن يهل وعدا هو كذلك ما بين اهل المولد من ذلك الذي ذكر يقول هذا ايجادي قائله دعوا لسنين تعالى مشاءه ورضاه تعالى مشاءه ورضاه في شافيه خلائق الذليل والضري العاصي فهو صحيحا صحيح لا تقتصر لا يقوم بقطع له الصيام لكن إذا شرنا أن تقتصر القرآن عليه القرآن كما قاله المهدي في رقية لكن هذا يكثر ي يحيل على حوار الساجد على كل حال يقول إن الواجب هذا في كل عليها لله وجميع لله ولهذا أبيل النوصة بالعكس أنه الله في الحاجة من خلال الله قادة سنوات أكثر من محافظاتهم في غيرها وهذا في الحاجة هذه على الصلاة والجنة تبقى لكل المسلمين في الله من, من, من الله نعجلها هذا يقول هل تجمني من مميزين من من هذا خلال الله؟ يقول يجب أن يكون هذا الناس في حتى في السابق لأنك رب لن يتعيصانك السفاق يجب أن يكون هذا الناس فيما أن يتعيصانه وأن يتعيصانه صائماً فإذا جرعه في السفاق وذا مقال الملك له الإفطار فإذا أصبح صائماً ثم قدر أنه لن يتعيصانه السفاق والا هو مشتمد على صيامه ومزيعه صيامه بخلاف ما اذا غزل على الحفره وقال غزل سوف اكل سوف اساله لا افوق ترك النيه ثم في اثناء النهار وهو الركبه ولم يتلاغم بها طبعا ترك شاء السفر والا هو قد بطل صوبه لا لدينا ملايكه ولدينا ملايكه ولدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه يقول ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه لدينا ملايكه من ملايكه إلا لدينا والصحيح أنه ما دعنا بأهناء الدنيا فإنه إي حقن رئيب كما لك وللك في الصلاة وإن كان بني عند الله السلام أنه رمزل صغرة عندما شد رأله وذكى وذكى ولكن, ولكن لأن ذلك من بعد التنقص فلفي الحال الأهتياء أنه لا يأكل ما دعناه طبيعة وغير الناس يرونه او يراهم فإذا خرجه من البلاد ناخذ فيها في كل مساء وانا يقول هنبحث لهذي من سعبه سخصنه عنده اللي مساء له شخص وهو عنده اللي وهي قد من الشاعر ولم ولن اخذه فلجن علي حتى الزماني وحتى قلت له صاحب. إلي إنسان له صاحب هل يواجه لي فأنا لا أتسألنا إذا زار الإنسانه صديقاً له في بيته وهو صائم تطوعاً ثم لذلك المزور قدم له طعاماً أو شراباً عن ذلك وألزمه في تناوله فقال ذلك الزائب المسائل ليقولوا ما دلتك كلسا ذلك وليس قصتك أن تتمدحا لعمالك ذلك الجائد المساء الله في الله إذا كان قصتك التخلص للإزامه لأنه بالحق الزائب يكرم بالحق من دورك يكرم الزائب فإذا لأذن من يشوى أن تعال صائل فالحق كانت ملأ كرامته فإذا كنت صائعا فإنه يأخذ. تأخذت لي ألا يقول يلد علي يلد علي في ذلك اللي يعني شاء الله. ويقول هل يريد على المشاة الراحدة في ثياب يرد على المشاة الراحدة في ثياب النهر ذهب عبد الذي يقال في ثياب رضا الله. الشيخ يقول الإسلام يقول لا يرد عليه على نك. هي يقول إني صعق. يرد الناس. ولا يرد من ولا يقول اصبه كما سبب لا يحفظ صيامه لو ان هذا العلماء قالوا هي غير رمضان لا يرد يقول ذلك لقلبه مخافه الرياء لكن اذا كان من سيغارها من نفسه انه ليس هناك رياء فلا باس لقومه نساله بعمر الحديث ويقول هل لي يترى حولتك في عوال السهر؟ تريد عند الموى السهر. لأن المسلم يكفيه عدمها عندما يدخل الله أنه سويا صور الله وإذا أولاك تردد فإذا كان آهدنا قادم لا كذا. وإذا عليه أن يخدد نفسها في كل ليله أنه سيارة وغدد يعني أولاً الاستمرار بالصيام ولو بيننا لها تستغنى منا ولا غنى عننا ولا يكفينا منا ولا يكفيه كل ولا يكفيه منا ولا يكفيه منا ولا يكفيه منا ولا يكفيه منا ولا يكفيه منا ولا يكفيه منا ولا يكفيه منا كان يكفيه منا ولا يكفيه سوف ولا يكفيه منا لا يكفيه منا ولا يكفيه wat we hebben gedaan, wat we nog hebben, wat in nog zullen hebben. We hebben een heleboel dingen. We hebben een heleboel dingen. We hebben een heleboel dingen. We hebben een een heleboel dingen. We hebben فإنه إذا قال غنّة في الآخر شغل الأصل بقع شهر في آخر الغنان الأصل بقع الغنان والذي قال له سنة السلام أمر بإكمال شغلان إنك لشك وأمر بإكمال الله إنك لشك فنقول لا تصغل الله إلا ذا لما تفضل وما شغلان الهلاثين ترى الهلال أو يقلع. ولا تُوْتَوْمَ مَنْ ضَعْنَ إِلَّا وَدَا تُفْلِنَا لَذَى الْعَذِيمَ عَوْدَا من هِلَا هلَا يقولوا إن كان قد نظر الله فإن يصائل إن كان عيده إلي مختلف يقول هذا كان تجذب لأنه إنهم الله حتى يهدد الهلال فيقول يهدد أنه فإن لا إنك تفضل ولا تتواجد لا تقول إن كان إن كان وإن كان صاحب قَالَ يقول قَوْمِ لَا إِنَّهَا إِنْ هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ فهذا هو رب يتحقق بالأذام أن يجيب النصائي من الإفطار إن قبل أن يأذن المؤذن من بعده إذا الصحيح أن الإفطار يأذكره يوم بالشمس ولكن في هذه البلاد قد لا يجيب أن يصنع الشمس وإنما تقرأ لكهوة العلمية وابتلاعها فلا يتسأل ان كل واحد يراغ في الشمس عندما ترضى فلقوله المؤمنين المؤتمر مؤتمرون ان شاء الله فنرسقوا لأذانهم الزجر ونرسقوا لأذانهم الزجر ونرسقوا بهم إن شاء الله إن شاء الله يتأكد اعتداء لهم منهم الفرص والاحتياط فأنا أقول ان يا كل قداتك يا سيدنا لأحد يا لاحد ايام رمضان ولكن لويت المشرب الساعة لنا الساعة في العنه اللي هي الى وقت الساعه لوقت الساعه الرائعه ليلا الرائعه دي الصومين ان اقضيها الرائعه دي بثناء تنيه في يا رب شكرا لك يا سياد انا maar bent je aan het aakten als sjaal? Ga je niet aan van de maand worden achtend met die hele vreemde man te gaan? Je kunt het niet. Je kunt het niet. Je kunt het niet. Je kunt het niet. Je kunt het niet. Je kunt het niet. Je إن المؤذن المؤتمن وأنه أذابه العلامة على وقت الإنسان فإنها سنة الأذاب فإن ذلك عرق الإنسان أهل العوة بيّن خيط هذا من خيط هذا وإن كنت لا تبع عقبه فإن شدة الأنواع في هذه البلاد وموتها تحول بين عقورية بياع والصد ويسوع بالأريان ذلك تمسكه الى رايك اما اذا ولد ان المؤذنين يحتاق بعض المؤذنين قد يحتاقون اخر دقيقه او دقيقتين فلا باس ان الانسان لو شرب شربه وهو يؤذن او بعد اول المؤذنين ويكاهن اي معاذ المؤذنين الله معهما لها لان كل منهم يحتاق ان بعضهم يعبرون بالتوقيت بالتقاوم من الاحياء فهذا في الحل اذا ولد انه يحتاق لا بأس إذا كان الإنسان لا بأس في أغناء الأنان يا يقول لفرق بين السحور والسهو يقول لفرق السحور هو التسحر والسحور هو الطعرة وهكذا يقول له الذي هو الغسل غسر الأهضة يسمى طهوراً والمعود الذي يتغضى به يسمى طهوراً هو الفعل والطهور هو التطهر فطهورنا الفعل الرسم واما طهور الاكل بذخر نظف الاكل واما الطعام الماكول فهو بذخر فتقول تسحر سحورا كاملا من سحور المؤحله على السحور الطعام والسحور الهواء. فليكن للأفضل رسالة مضمع كراءة القرآن المصحف يعمل مصحف. لذي أن الله يلعلم لذي أنه كراءة المصحفين إذا كان يحكو له أكثر من نمط بحلاث السفر. فلك الحال، هذا هو الإنسان يعني أفضل ما يناسبه او ما هو الأسهل عليه. فإذا كانت كراءة قرآن هذا على إكساره من القرآن ومواصلته إنه أكبر الله لا ينهضي لها لكما ذلك الكثير في آخر الكتاب في طبيعان وهو كان اسمه الله في القرآن هو طبيعان في آخر الكثير في الآخر الطبيعات يعني أغير أغيره ذكرنا أن الكراعة الرسحة تفضل عن كراعة يعني قال عليه الرسول يمنع من عبادته إن تلف ولا تنتهى إذا لكن لا الناس قد يكون بالعكس إذا قال عليه الرسول غلبت عليه الوساوس وإذا قال عليه رضي قلبه عنه يا خلوا ما هو وربه له يغلبه ولا يغلبه إنه هو مناسله هني أنا بنتابع هني هني من غير صالح وذكرنا ان تجاورنا الحديث من هجر حيران فالهجر الكاذب هو الذي يحل, يحل الصلاه و يهاجم الصلاه والهجر الصادق هو الذي يحل الصلاه و يهاجم الطعام فقلنا ان الهجر الكاذب هو نور مستقيم في اخر الليل ممتدا دقيق شرحت لنا باستحقاق تجده تشاهده اذا كنت في مرنه في بلاد المغربة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 فهل صيامه ذلك اليوم صحيح ام لا اذا كان من صغير لدخل فلا يصوم حتى يتحقق الشهر لأن الاصل ان الشهر ما دخل فلا يصوم الا بعد التحقق بعدما يتحقق اما برؤيه ذلك واما بحمل الشهر الله ثلاثين يوما تطلبنا أنه أعلن عند رمضان هو ما نادري فأصبح الصباح والناس صائمين كلهم في هذه الحالة صال من الناس إذا أصبح وهو مطر ففقد أصبح جنة من الأنسى فقد نضع وطع له جنة من الدين لذلك النهام وهو غير عازم فلا يأتل بذلك أصبح إلا مترد لا مترد العازم عازم من الليل لأصبح رمضان سيكون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 لَا قَالَ كُلْ يَنِذْهَا الْإِنْسَاكِ لَنْ يُقْلِكُ وَنَهَا نَفَجِرُ لَهُمْ مِنْ قَالَهَا يَنْجِدُ الْأَحْلِ وَسُرُّ مُنْ يَسَلُوا مِنْ ذَهَا الْإِنْسَاكِ يقولون لأن نسوء أن هذا المنزع يسوء مره ينبتا للسهور اللغة للإنساك لكن منزع الامساك الظاهر أنه تقدم لا نحن نقول كذي ولا نقول لا فلنسأل من ذكر من ذكر أم ذكر أشد ذكر أو من ذكر او عندهم يا هناك لعام حاسس المكان رب العالم السحر في سائل مع ظلمة التي يتنعوا أن السحر وإنه يحمد الله لأوله ويسمي لأوله ويحمد الله لأذنائه أو في آخره ويضعون أنه يأتي الآمة التي يضعون من الاكل عندنا الأكل ونعيشنا هذا لا أتنعي لأني جعلنا كالدعاء خاصة بالسحر اذا اردت الشمس وهو في السن يرغب في سن يقول عليه فهذه من الاخفاء اما بالدنيا في سن او سبع سن يقول لا حاجه اذا ما دام عندهم نوع يعني سواء يتمدد ما سيستمر ينوي انه افضل وهي سيستمر يتنمر وهكذا ما اي شيء في هذه أن ان يبلغ عددها لا حاجة ثلاثه هذه اللي هي اللي هي هذا هو اللي على التاره هذا بعد لكنه ورقه صغير ده شرحت لي ازاي يعني انا بياولتك ليله كده هي الصيانه الله كده غير هي تشتغل كل حاجه بتاعتك هذه هي دي شكلها اللي انا هرجع و ان ذكر النقطه كان غد المظلمان هوا الغاضب ذكر النقطه الاولى التي هي صيام اول يوم المظلمان فيقول إن كان مظلمان و ان الثانية التي هي اخر يوم المظلمان فهذا ذكر انه لم يمس الصيام فيه لان الاصل دقق و مرضان تظهر ذلك اتضح انه يوم الغد ليسرح لعضابة ولا يغضى إن قاله بأول حين فينا إن قاله بأول قاله بأول يعني إذا قال هذه المقامة في أول الين من خلال ما إلا طالب آخر الين هم تبين أن هم مقضران فإنه يعني إذا قال في آخر الين إن شاء مقضران فهو خابت ثم يتميّن عندهم مرض الله. وهم سكّل يأخذ الله. أجل. وهم علاج. قاضي أول. يأول كان قادم مرض الله. في النظار بذلك كان. مرض عليه وقتاً وهو عزيز. عزيز ما قال. وهو عزيز. وراجعة البيئة. فإن هو العزيز. يتميّن مرض الله. فللوح الإسان من الطوح المهار والنحوى ذلك أكبر فللوح إطاء وعجل عليه ولم يتمعون الغصرة لقدر الله عليه جنساً من أبراكتي وهو ما يرغب صاحب بالنية فيقصر وصابه ذلك أكبر لأن أصلي النية لا زنة الى أول سياء لإلى آخرت فلوحجل لما نصي على الإطاء ولم يأكل ذاك ذاك لا صار كيجيت لا من سامح الله الله لا صيام و تعالى هي النوا صيام الصيام هو كركته عليه الشرابين لان الانسان الان اصبحها لا يجد طعام ولا شراب و بقي نهاره كله من آخر الليل إلى أول الليل وهو ما تناول الله ولد يعني هذا على هذا كف لو طار هذا كف كل شيء ما بسمي الله عليه هذا اليوم أن الله تناولته في رأس أرده سعد هذا عن أيام القلب أرجع للعلي نظومات ما يجي من يساك لا بد أن يفكر في اللي يشاعني لا على قد سياقه انا انا اخبرك تتعال ان يقطع صيانه وذهب الى قول غابه في بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم على من لا أدر له التقو برمضان لانه ترك فريضة من غير عبر وعليه امساك بقيه يومه الذي افطر فيه لانه امر به اومر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقل بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول يقول يحرم الذكر على من ليس له عذر وفي هذا الباب ذكر بعض الاعذار فاذا انتفت هذه الاعذار فان حرام وذلك لوجوب الصيام على المسلمين مخاطبة الله لعباده بالأمر له في قول عليكم الصيام يعني هدى وفي فمن شهد منكم الشاهر فليصمه تدل على الوجوه واذهطروا يعناه الامتحان لذلك فحبنا مخالفه هذا الأمر وجبال كل مسلم ليس له عذراً أن يصغول أن يمسك نهار الصوم وأن لا يفتق بدون عذر هو مات إلا أن النفطة يعتبر عصياناً لله تعالى وفيه وعيد شبيل وقدروا روي انه صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوم من رمضان بلا عذر لم يقبح عنه صيام الدهر واغصانه لماذا لأنه استهان بامر الله وتجرأ على حرمات الله وتعمل مخالفة وأمر به وهو إمساك هذا النهار فإذا أفضل من عذراً فاغتمر مذهباً وآسياً ناصية كبيرة وحينئذ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إذا انتمع الامساك امساك مبيتي أميه. والقضاء لهذا الحديث الذي يكره هو سيأتين قوله من استقاء يعني تسبب في إحراج القيئي فعليه القضاء. ولا خلق. ففي أنواع أنها ابتراتية ثانية. إن أفضرني أكلي. ثم تار. فعليه أن يمسك عن الأكل ويكمع ويسكر بقية سيؤمنه إن أفضل بشغل فنبدون عذب سعب مجبب العصير ثم غورب والتعب أرسك بقية سيؤمنه إن أفضل برب و كذلك عليه ان يمسك بقيه يوم اهل و عليه جميع النقره و يختص الرقم بذلك كما ركبت ان شاء الله فحاسب ان الفطره بدون غزل يعتبر المعصيه ذنبا كبيرا و فيه القضاء لا امساك بقية ذلك اليوم ويقول ما دمت قد اخترت ويزوري القضاء فإني أستمر ونفترك بقية اليوم لا يجوز وذلك لحظمة الزمان كما سيأتي فمن اختره رمضان جراهي لغذر فتغبته أن يرجع النائس الإفطار عن شكرية يومه ويحضي على الصحيح ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه أما فالفائر والنهشى فلا يجوز سيامه ولا يتعني لأنا الصالة ومن الشارع بإفطار المرأة في حال حيثها وكذا في حال مناسها وعدم إجزاء الصلصة لأمنا الحي وليس ذلك لعنة مشاهدة الآن قال الآن إن إفطارها تعود ولكن ما هي إفطارها بسبب أنها للدم الذي يحفظ لها يضعف المدم فتجطرها ويقصرها قوة تعوض ذلك الدم الذي يخرج منها لو تمنع عليها امساك الدهان عن الاكل والشرب ونحوها وتتعب وخروجها من دم ان كان دما متحجرا قد تهيأ الخروج وقيل انه سينام الامر ليطع الله اذا المحتج ثم ياتينا ان شاء الله أنه قياسا على الحائض لكونها تخطر كذلك المحتجب وبكل حال فلا خلاف بين المسلمين ان الحائض لا تصوموا انها تاذي وكذلك كذلك النفس يجب عليهم كذلك أن منهطوا على من احتاج الى الفطر لالقاء انسان بالمهلكه ولست للغرق إذا غرق انسان سقط في ذئب وانت بحاجه الى الفقر حتى توقظه لا تستطيع ان توقظه الا ان تخطئ صغير مثلا في الماء ويدخل في حياتي مثل او منه او حاجه الى الابطال وكذلك إذا كان هناك حريق هو نحوه أو هناك حريق يحتاج إلى إطفاء ومن يطفئه إذا كان صائما يشق عليه شق عليه وأدى إلى فأدى إلى أن يكون إلا إلا أن إلى أن يضره أصر يحتاج إلى انفطر حتى ينقذ المرسومين وينقذ اموالا محترمه باطفاء ذلك الحريق وهكذا إنسان مثلا ظن صبي مثلا ذهب في برية واحتاج الى البحث عنه في هذه البريه وان لم تكن مسافه قصر فالذين يذهبون قد يحتاجون الى الفضاء يتعرضون الى حظ الشمس ولشده التعب السأل السال يباح الهرم الحطو حتى يمكن ذلك الظالم من الهلاك وهكذا كل يوم من يحتاج الى إنقاذ, انقاذ انسان لا يتمكن الا بالاخطاء نحو الهطر وعليه القبر ويسن لمسافري يباح له القصر لحديث ليس من البر صيام في السفر متفق عليه ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام أجزاءه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم والنسائي وعن حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر متبق عليه ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية هنا مسألتان نظرنا المريض المساعدة والثانيه ان الذي <تصفيق> نشكرون الله تعالى بقوله {دون كان الذين ما شاء الله شاء من جواده من ايام اخرى} {ولا اله الا في جمازه طاغين الذين هو للمسافر. المسافر} {لاتي افضل الفقوة أو الصوم أو يحتويان فذهبت الله هي إلى وجود الإفطاء وألذم كل من سافر بأن يقضي عدد ايام سفنه وروصانه واتدلوا بظاهر آية وهي قوله لمن كان لذيذنا وعلى سفن فعده قالوا كل من كان لذيذ فهذه عده ايام مرضه يصوم عمل صالح لباعث الايه كل من كان مسافرا فعليه ان يلزمه فليس ان يفطر او ان يصوم عدد أيام يصور يطفع أو يقضي وأو صالح فهذا من بالواحد والجواب في الآية تقديرا تقدم العلماء ومحسرون فإن كان لكم نريضا أو على سنفر فأفطأ فعجّا يعني فعليه عجّا وهذا التقدير لا مجلس فأفطأ وإلا إلا صامت فلاق الله عليه لا يؤمن بأن يصوم مضرتين استدبى الظاهرية عيضا بأن الحديث من الإمام ربيع وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من الجب الصيام في السفاق وهذه الزابت صحيح قالت الظاهريه وذا كان ليس من الدبن فهو من الإهل يعني فصلوا في السباة عندما يعتبر إهلا فلا يجزئ ولا يجز فجاب المحرور بأن الوراد ليس من أجرال البذل التي يتنافس فيها ويحرص عليها ولكن لا يلزم أن يكون ناصيا وقيل إنه خاص بمام كانت فاله خانة ذلك الرجل الذي قيل بسببه مشهور أن سبب خديث كبار الصحيح انه صلى الله عليه وسلم رأى رضاً من وحصاً وهو في سبب ورجل ورجلاً قد عليه الناس عندهما بين من يبش له ومن يبشه ومن يضلل عليه ومن يضلل إلى حالته ومن يحجمه. ففتاة جمع سائل فقال رجل صائما وإذا هو قد سقط من الجهد فقال ليس من البدن الصيام في السفاق الذي يوصل إلى هذه الحال تحتاج إلى هذا التقنير للجمع بينه وبين عائلة واستدبى الله بيّة عظى بما روي عنه صلى الله عليه وسلم لما آمر أصابه لعلمات الهدى السبيعي يفتروا بل وروا أن أُناسا استمروا على الصيام فقال أولئك العصاه أولئك العصاه قالوا اذا اطلق عليهم الناصيه دل على انهم مذنبون فالصيام يعتبر ذنبا فيكون حراما عندهم الصيام للسماء ناصيه اولئك العصاه والجواب انهم عصاه ناصيه خاصه كما سالت لها طيبه ان شاء الله فهذه هي الظاهريه الظاهرية هناك قول هذا أن الصيام في السفر جائز ولكن الفطر أفضل مطلقة ويأتي إلى هذا الشيخ الإسلام من تيمية ويقول خروجا من الخلاف مدانا انه هنا من الصوم لا يجزي. لذا ان الهطرة افضل على كل حال مع المشقة او مع عدم المشقة ويختار هذا ايضا المؤلف كما سمعنا حيثقان ويسنجو يسنجو يعني مطلقا مع المشقة ومع عدم المشقة إذا كان السفق تقصر فيها الصلاة وكان النبض يشقه معه الصيام لا تقصر فيه الصلاة يعني ليس سفى يعني ولو كان قريبا ولو كان مريحا هذا ظاهر اطلاق الهقه فاختار ان يعني ارجح انه مستحبا الصيام ومسلوع ولا الهطف ومسلوع ولكن أصره مجزئ هذا قول ذلك يعني هؤلاء استدلوا لظاهر الآية قالوا إن الآية تغوث واستدلوا بظاهر هذه التي ذكرنا وقالوا إن في ذلك خروجا من أخي الأهل يعني الإخطاء الذين قالوا إن أصره ما أغوان قالوا أنفط رجائز والذين قالوا و قالوا ان الصوم واجب قالوا حرام ان الصوم إن ان الصوم و ان يقالوا ان الصوم و ان يقالوا ان الصوم و ان يقالوا ان هذا و ان يقالوا ان الصوم و ان يقالوا ان الصوم أن الفطر جائز والصوم أفضل مطلقا سواء كان هناك مشقة أو لم يكن الصوم أفضل والفطر جائز فالعكس هذا يقول فلن يقول الفطر أفضل والصوم جائز عكسه الفطر جائز والصوم أفضل مطلقه لان شقه يدعو مع عدلها هذا يقوله اكثر العلماء ومنهم الخلفاء الثلاثه يقولون ان الصوم أفضل لانه إيقاع للصيام في جماله الصيام وقته رمضان فإذا صام العبد في رمضان فقد اوقعه في زمانه ومعلوم ان العبادات في رمضان تضاعف دون غيره فاذا صام في رمضان وتقاوم بعبادات في رمضان كان اجره اعظم مما اذا صام وتقاوم في غير رمضان فلما ان الله بشارة لما أن الله أباح الصوم إنما أباحه العذر فإذا تكلم عبده وصدعه الصوم فقد اكتسب أجر عيني أجر المشقة وأجر إيقاع الصوم في وقته لكن ذهب هؤلاء يعني استدلالهم بكون <تصفيق> الصوم وقته وزمنه في رمضان مضاعف، وكرم الأعمال في رمضان تضاعف فإيقاع الصهر في زمنه أولا وأكثر أجرا وأعظم سبابا هذا قول الدبور والفقر عندهم جائز هذه ثلاثة أقوال هناك الفور الرابع ولعله اقربها ان شاء الله وهو ان الصوم مع المشقه مفضول هل يطر مع المشقه افضل والصوم مع عدم المشقه افضل فاذا لم يكن هناك مشقه فالصوم افضل واذا كان هناك مشقه فالجطر افضل وبهيج يحصل الجمع بين هذه الاقوال وبين هذه الاحاديث اختير الفطر مع المشقة لروائح النصوص وذلك لان الله تعالى لما ذكر الفطر ذكر سببه وهو قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا تعليل لا بد من اعتباره لما ان الله ذكر الافطار اتبعه بهذه الجمله فدل على انه لا شرع لنا الافطار الا بعدا عن العسر لما كان المسافر يشق عليه كان به رايه من العسر فاوضح لهم حتى يفتدل اليسر بدل العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما قال تعالى بعدما شرع الكيمون عندها ما يريد الله ليجعل عليكم الحرق فأرحت لذلك أنه ما شرعه إلا لأجل اليسر معلوم أن السفر غالبا قديما مظنة مشقة المسافرون قديما كما تسمعون وتعرفون كانوا يلاقون مشقات وصعوبات لان اكثر سيرهم في النهار واكثر سيرهم حفاه راجلين قبل منهم من يركب بغيرا او نحوه واذا ركب بغيرا فهو متعذب للشمس الشمس تصخره واذا سار على قدميه فانه يجمع بين التعذب وبين السير في الشمس وفي القيلوله وشدة الحرمين فلا يأتي الليل إلا قد أجهد راية الوهد وقد تعب راية التعب فليأجل ذلك كان الصوم الفطر أيسر في حقه كان الفطر مساعداً له على سفرة وعلى مواصلة سيلة هو نحو ذلك ويعوز خصوم الى ان يخدمه غيره وخدمة الإنسان لغيره تؤدي الى كون الخادم افضل من المخدوم دليله الحديث الذي في الصحيح عن جابر قال اكلنا نفة هسفا فمن الصائم ومن المفتر فنزلنا منزلا فسفق الصوام وقام المفترون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقام النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر فهذا دليل على أنه إذا وصلت الحال إلى أن المختار يخدم نفسه ويخدم غيره ويكون محاقته والصائم يحتاج الى من يخدم وكذلك الرجل الذي يظلل عليه يحتاج من يظلل عليه يحتاج من يعشه بالماء يحتاج من يسقي بعيره يحتاج من يمدله من قمة يحتاج من يصلح طعامه يحتاج من يشد رحله على راحلته من يزله وهو لا يستطيع لانه قد اجهده الصور فالنهل هذا مفظول ذكر ان جماعة كانوا مسافرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا يُسبرون على صاحب النهر وينضح قالوا ما كنا في ليلة إلا وهو قائم يعني صلي ولا في نهار إلا وهو صائم فقال من يصلح شأنه حتى قال من يشد رحله من ينزل رحله من يغوص براشه قالوا نحن قال فكلكم افضل منه ان نحتاج الى أنه يستخدم غيره كان ذلك ادعى الى انه مفضول وان غيره افضل منه فستعرفون اننا في هذا الزمان الاسفار قد تقربت ووسائل النقل فيها الكثير من الراحة فالسيارات تقرب من بعيد وليس فيها تعرض للشنس غالباً ولا للحظ وقد يكتكون أيضاً مكينة بشدة الحظ لذا لا يحس بشدة حرارة ولا بحظ ولا بتعب ولا غير ذلك وإذا احتاج إلى قيلولة وجدأ منية يقيل فيها مثلا أو ما إشبه ذلك إذا كان السفر بعيدا وكذلك إلى صلاء الى إلى طعام وجدأ مطاعم على الطراق يا من يخدم لا يحتاج إلى تعب أو يستطيع أن يخدم نفسه ولا يعوزه الصوم ويحرده إلى أن يتخدم في هذه الآن نرى أن الهطرة مرجوح وإن كان جائزا وان الصوم افضل وفانة هذا أولا ما ذكرنا عن الجهور أنه إيقاع الصوم في زمنه وثانيا انه قد الانسان الإنسان لدائنا يتهمنه وهو قفا يشق عليه كثيرا في على هذا الوقت يكلفهم القضاء اكثر مما يكلفهم الاثر وذلك بان صومهم في زمنه يسحب بكثره من يصومه اما صومهم يشوههم في رقابته فما اوصى له على كثير من الناس تذكرون انه في العام قبل الناضي في سنة الله الضمئة لما ذاتنا يوما ذلك اليوم ثقل على كثير من الناس حتى ما صامره إلا في آخر شابه ولمرض عليهم أحد عشر شهرة وبعضهم لم يسرهم وما تذكروا إلا في آخر يوم من شابه فاتصل من عاتفين عدد كثير وقالوا لأصولنا إن هذا اليوم آخر يوم أفتينا عميها ذلك الجوز وذلك لأنهم ما صاموا قط. وإن كان من هي أن يرسل رمى الله عنه بصوم يوم أو يومين لقوله عليه السلام لا تقدم رمضان الله عنه بصوم يوم من يومين لا يكون لأحدكم صوم فليصبه لكن آخرون قالوا أصبحنا اليوم غير نغير وعليه ما يوم وهذا اخر الارز فكان دائما عليهم قلت لانهم يقولون بعد رمضان وان عليهم طعام عن تفريطهم روض احد عشر شهر فاذا كان يعني في اليوم الواحد فكيف اننا ترى اياما نقول صونك مع المشقه او صونك مع هذا من او ذلك من ان تفرط وان تتساحل فالحاصل أن المسابقة في هذه الأزمنة يقد أن يكون عليه صعوبة ومشقة ويتؤمجه إلى أن يحكم غيره ليستخدم غيره بل يقوم بخدمة نفسه ولا يحتاج إلى عمل ولا مشقة فصامه أولى بكونه يستريح من أهل من ويوقعه فيها في زمنه وإن كان الهطره جاء إذا أقل فيها مقصة إما إذا كان هناك مشقة فإن المشقة تأجلب التأثير وإن السبب في الإخطاء هو المشقة بليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هي سرني عندما فزنت همان لما غير مظلم وصعد وصال وصعدوا معه حتى بنوا إسفال إسفال قريب من لكح يمكن تعرفونه بينه وبينها نحو ثمانين كيلو يعني مسيرة كيلوين هذا أكثر من مساحة قطع هذه المسافة واسع لكن النعاصر فإسرائيل قالوا إن الناس قد شق عليهم السيء فإذا لديك أحطر وأمرهم بالإحطار وقالوا إن سكنة أعضاء منهم بالإحطار التقوين لعدوهم قالوا قد قربتم بالعدو والفطر أقواركم فأمرهم بالإحطار ولما بلغه أن الأناس صاموا قال أولئك الرصاح لأنه خالفوا عن رحب أرشاده فأتلغى إذا لا تذهب عن قده أولئك الأصلاح لأنهم ما أفطاروا إما صاموا إلا بعد أن نحرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنظرهم الأفطار حتى يتقوّوا لعدلهم ويفتعدوا القتال وانهطوا أقوالهم ولذلك قد شق عليه إن الناس قد شق عليه الصلاة هذا ألف طبيعة الحال هذه التقوى والجزاء النشطة أفضل. هذه أمراض الأطفال هناك طول خمس وهو التسبيح. أنه سواء الفطر والصوم من صوم الجأ من أفضل جزء. استدل أولئك بهذا الحديث. هذه هذه كنعان الأسلمي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصل وان شئت فاخطر حيث اطلق له الخيار كذلك حديث عن السنه الصحيح ان النبي قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومنا المفطر فلم يعز الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فدل ذلك على انهما يكينا هما سواء من أفضل فقط أحدا من أصرة الله ومن صامر فقط أحدا من الأصور في شرعية في الصيام وفي الامر به في زمانه نترجح لنا من هذه الاقوال في هذه زمانة حاصة ونعمل بداع كبيرة رهنة أن الصوم أضل إذا لم يكن هناك مشقة في وجدت المشقة ولو سفر على طائرة ولو سفر على سيارة مكيمة المليحة لكن قد توجد المشقة فالفتن هو أن يؤمن متى وجدت المشقة فالفتر افضل هذا من نسبة إلى السبب أن المرض فإنه لم يتغير عن هذه من فيقول الفقهاء إذا كان المرض يزيد بالصوت فإن الفطر الافضل اذا كان المريض يشق عليه او يزيد في مرضه اذا صار فإن الفطر في أفضل افضل كان مرضه خفيفا يستطيع التحمل فإن عليه ان يصوم حتى يرجع الصوم في زمانه ثم المرض يختلف فكل مرض يكون الصوم معه لصعوبه ومشقه فانه مراد من الآية ان المرض لا يضمها الصول كالمرض الجزئي كوجع سن مهلا أو إصبع أو لا إصبع ذلك فإذا من هذا هذا الصغير أنه لا تعلق له بالصول ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا لاستغفرة ثم قال اقترب فإلى نفسه ترى البيوت قال اترغب عن ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل رواه ابو داود وحديث انس حسنه الترمذي اذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولانه قبله لا يسمى مسافرا والافضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف لعلمنا ان المسافر يلاحظه الفقر فمتى يرجع متى يشوار في الفقر فيه انه يستحب ان يكمل ذلك اليوم الذي سافر في وسطه اذا سافر وقد وقد مكث اول النهار نصف النهار او ثلث النهار وهو مقيم ثم سافر في نصف النهار جاهز لها الفطر لكن هذا الصور مؤفضل تغليباً لجانب الحضر الفضر يعني أقام نصف النهار هذا حضر وسافر نصف النهار هذا شفر يقولون هنا الأرض نلوى أن يمسك ذلك النهار تغليباً لجانب الحضر ولكن الفطر جائز يقول إنه جائر فمتى يرجع يقول لا يرجع إلا إذا فارق العامرة من البيوت ولو أنه يرى البيوت إذا تجاوز البيوت العامرة وبقيت أمامه أو بين يديه البيوت الخريمة التي ليست بمسكونه لذلك المطل هويتنا ولا مفطرة ولو أنه ينظر إليها فقصة يعني مرضتها هنا أنه أفطر وهو ينظر إلى البيوت لما تجاوز البيوت العامرة ومشى قليلا بغاب السخرة وقرب طعاما وأكله ولفقتهم ينظرون إلى البيوت وأحمر بأن هذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أجاز ذلك يتعلمون أن سفرهم بذلك الله تعالى الرواحل يختلف عن سفرنا على السيارات والطائرات ونحنها فإن نصف النهار في زماننا يقطع مسافات كثيرة من مسافات القصر فإذن نقول الهتم يدور مع أهلته وهي المشاقة كما قلت ولحامل وموضع خافت على انفسهما فيفتران ويقضيان لا غير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة او على الولد لكن لو افترتا خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير وهما يطيقان الصيام أن مكان كل يوم مسكين والمرضع إذا خافت على أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود ويجب عليهم القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث ابي هريره ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح في عليه مع الصوت وقد يتضر حملها لأن غذاء الولدين من غذائها غالبا وقد يضردها أيضا الصعوم لأنها إذا أجهدت بالصوم ومجدوها تعبت ونهك بدنها لها أن تفطر إذا كانت حاملا لآجلي هذا القدر المرضع غالبا أن قوت ولدها من اللبن واللبن إنما يتكون غالبا من اكلها اذا اكلت جر لبنها واذا جاعت تقلص وقل لبنها فاذا اذا مثلا تضررت هي بنفسها الحامل او المرضع من الصوم ولدها يمص ثدييها وهي لا تطعم فلوحك بدلها وضعفت جاز لها البطه ثم القضى يقول تاره يكون خوفها على نفسها الخالق المرضى وتاره يكون خوفها على نفسها وعلى ولدها وتاره يكون الخوف على الولد فقط فإذا كان الضرر عليها في نفسها سواء فامل أو مصدر أو عليها وعلى الورد جميعا فضضرت وهزلت وضعفت والورد لعظة كذلك جاء وتضضع إذا كان خضرها على نفسها أو عليها وعلى ولدها جاهز لها الإقناة وليس عليها سوى قرار وذلك لأنها ملحقة بالمريض ملحقة بالمريض في قوله لأن كان عنكم مريضا والمريض إذا أفضل ليس عليه إلا قضى أما إذا كانت خائزة على ولدها فقط يلحق ولدها سواء كان جنينة ضحرا أو طفن ضميعا يخافها على ولدها أن يتألم ويعجوها ويمغض فإنها إذا أفطرت لنزمها القضاء وعليها الكثارة وإذا قلت لماذا ذا عليها الكثارة مع القضاء فالجواب ان القضاء لها لكونها قد أفطرت ومن أفطر فإنه يقضي واما الكفاره فانها ماخوذه من ظاهر الايه وتلاسير الثلاثه ويقول هو على الذين يطيقونه هديه طعام المسكين فانها اذا افترت وهي تطيقهم عليها طعام المسكين والقضاء متي استغترت به بعد زوال العذر بعد وضعها أو بعد فطان ولدها أو بعد من بالأكل إذا تم سنتان أو ما عشبه ذلك قضاء متيسر وما تستطيعه والإطعام أحذن من ظاهر الآية فدية وأحذن من تفاسرها أو إلى انها أنها تطعم عن كل يوم مسكينا إذا أفضلت وكأنهم جمعوا بين الآية وبين الحكمة أو بين الآمر بالقضاء مطلقة فقالوا الآية مع تفسير السلف فيها الكفاره والذي افطر اذا كان يطيق فعليه افطر لعمومي فمن كان مريضا فالحاسبه انها ان افطرت خوفا على نفسها او عليها وعلى طفلها فانها تقضي فقط لإزعاقها بالمريض وإن أفطرت فخيرا على الولد فقط فالظاجح أنها تقوي لكورها قد أفطرت وهي قادرة على القضاء وتطعم لظاهر النص وهو الآية ظاهر هذه الآية فعندك هدية طعام مسكين يعني طعام مسكين هدية لكل يوم تحفره وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفترون لزمهم الامساك والقضاء لذلك اليوم لانهم لم يصوموه ولكن امسكوه عن مفسدات الصوم لحرمه الوقت ولزوال المبيح للحسن ولكن إذا زال عذرهم لزمهم الإمساك مقية لها لهم مع القضاء الكافر إذا أسلم في أثناء النهر لدمعوا الإمساك ذلك النهر ولدمعوا قضاء ذلك اليوم وهدئ الزامهم قضاء أول الشهر الذي أسلم فيه إذا أسلم في رمضان وقد فاته الله ايام رمضان لا يزال فروع ان وحد الحقير اسلموا في اثناء رمضان فاتمنوا بقيه شهرهم ولم يقوا ما فاتهم ما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يقوا اول الشهر من أمرهم ان يكملوا ما بقي أما ذلك اليوم الذي اسلموا فيه فيذهبهم الامساك بلا ولكن هل يقضون ذلك اليوم هذا فيه خلاف ويرجح شيخ الاسلام انهم لا يقضونه وكذلك غيره وذلك لانهم ما كلفوا الا في تلك الساعه فما دموا امسكوا تلك الساعة وما بعدها فأول النهار هم ليسوا من أهل التكليف ظلائه ما عليهم ولا يلزمهم فهذا تعليم شيخ الإسلام أما ما سمعنا من كلام الزقهة فإنهم يقولون يقضونه احتياط يقويه من احتياطا احتياطاً له يوماً كل هذه فكان عليه أن يأتي بها هذه العبادة كاملة لأن صارنا بعض يوم لا يعتبر صياما هذا بالنسبة للكافر أن الحائر والنهسة إذا طهرت أثناء المهام فلا خلافها أنها تقضي لأنها تقضي أول أيام فطرها كلها لأنها قضرت خمسة أيام من طهرة أثناء السادس تمسك بقية ذلك اليوم اليوم السادس ولن يبقى منه إلا ساعة وتقليه كله وأنها امسكت أمسكت لانها لأنها مأمورة لكالضائم ما أفطرته وقد أفطرت بعض ذلك اليوم وإنما أمسكت لحرمة الزمان وإن كان لا يكفيها ربضان ايام المحترمة وكلها ايام صغر فاذا زال العذر لازم الامساك وقية ذلك النهر اذنى المساجر الى قدير في اذنى النهار فقدر قمع شفاة وفي اذنى النهار اول النهار مختلف للعذر وهو الشفا زال العذر اصبح غير مسافر لأن السفاق إلي أن الحطر من, من عهود السفاق لقوله أرعان سفاق فأصبح غير عمساق فيرزم العمساق بقية ذلك النهار الذي قديمه ويقضيه يمسكه لكونه ذال حذره ولم يبقى على سفره لحظمة الزنام ويقضيه لكونه أفطر داره كذلك المريم إذا مريم في أذنع النهار يمسك بقية نهاره لأنه زال النرض الذي أجعلها بهذه الفطر ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر بعضه لكونه معمراً بإتمام العدة وهو لم يكمل العدة إذا لم يصل ذلك اليوم. وبقي عندنا الصبي إلى بلغ إذا البلغ رهو نفطر في أثناء إنه نجم الإمساق وقضى يتفور ذلك لبلوغ بالاحتلاء أما الإنبات فإنه إنما يحسو التدريدية ما, ما يتمين في نصيره لكن لو نعلم في أهداء النهار ثم اختلم لأول مرح في وسط نهاري رمضان لأول مرح فردف قد قبلع ولو أنس سنه إثنى عشر فذلك اليوم الذي بلغ فيه وهو بص يمسكه لحظمة الزمان ولأنه مكلف فابتزعت فيه وهل يقضيه فيه خلاف فالخلاف الكافر لأنه ما كلف إلا حيث إليه والاحتياط إنه يقضيه فظل من الخلاف وكذل نجبر إذا عقل المجنون تسقط على التكاليف، فإذا زال الجنون ليأذنع النهار كلك وأفاق من جنونه وجمع عليه إمساك ذلك النهار لغرمة الزمان وفي قضائه خلاف كما نتمع قياسا على الكافر والاحتياط أن يقوي كما فذكره المؤنفه ذو وهؤلاء كانوا معذورين إزال عذرهم فمنهم من يجب عليه القضاء للأخلاف كالمسافر والنبيض والممساء والحائع ومنهم من يجب إخلافهم كالكاثر والصبيع والمجرع وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصبح لسواه من جاد أهل ذاته رمضان لا يصومه تلك أيام التي أفترها سيئاً غير رمضان لتصومها هذا جيد المريض ومع ذلك يباهلها الذكر رمضان، ولكن لها مستطاعة على تحمل الصوم. وعليه اياما غير من عليه وعليه صيام كفارة ولي مثلا او جذر منعه او اخذ ذلك ويتصور ايضاح المسافر انني ينباح له الفطئ اذا افطر وهو مسافر سفره افتارك مثلا عشرين يوما، وقال سأفطر ايضا مسافر ولا يا أيام اللهم اللهم لاقي أصومها في هذه الأيام التي أنا أفترض فيها أو ولا يا أيام اللهم لنبت فيها العشرة أيام التي أصبحت علبة أصومها في هذا السفر في أهلاء أرى أن لا إرضا ثانيا سيا مثل هذه أيام كفرة يمين أصومها وأنا مسافر ثالما موعن مفترض أن السهر وأصوم هذه الأيام التي أنا لا يقول لا رمضان لا يجب أن يصام فيه غيره فإذا كنت سوف تصوم فيه غيره فصره وصر أيامه لزمرنا ما أمضح لك كالإفطار إلا للعذر فلا توقع فيه غيره هذا معنى كرده لا يصوم فيه غيره يعني إذا أفطار لعذر إلا يصوم غير رمضان فالله أعلم وصلى الله عليه وعلى نبينا مرحبا لكن الأسئلة يقول اختر في مهار ومن ظامعه لا يعلم أن فعله هذا يفكره فهل جهنه يخفف عنه الإثم يتعلق هذا بفكرة الأولى يقول لا شك ان الجاهل معذوب بالجهل ولكن ليس بعد ذلك من عذراً لم يبقى ذلك الزمن عليه هذا شأنه حتى إذا من جاء من جاء من القصة وعيب لا يغفره.